أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل لي قاسيت قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبيد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 الظالمين لذوق ما كونتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذقهم الله الخزي في الحياة الدنيا.